ان الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم وأنهم شاكون فيما جاؤوهم به من الوحي وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به وأنهم شاكون فيما يدعوهم إليه كقول قوم صالح له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مما تدعونا إليه مريب وصرحوا به فِي قَوْلِهِ قال الْمَلَأُ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمَنَ منهم أَتَعْلَمُونَ أن صالحا مرسل من ربه قالوا إِنَّا بما أُرْسِلَ به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ونحو ذلك من الآيات وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في آية ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه كما هنا وكما تقدم في المثال بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله مع قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم والنفي من بين اظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي وقد نص في آيات أخرى ايضا على بعض ذلك مفصلا كقوله عن قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم الآية وقوله عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وقوله عن مشرك قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصر لهم على أعدائهم وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز وقوله ان لا رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا الايه وقوله وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وخاب كل جبار عنيد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 والجبار المتجبر في نفسه والعنيد المعاند للحق قاله ابن كثير قوله تعالى من ورائه جهنم الآية وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر ويدل له اطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي أمامهم ملك وكان ابن عباس يقرأها كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ومن إطلاق وراء بمعنى أمام في كلام العرب قول لبيد أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع وقول الآخر أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائيا وقول الآخر ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي فوراء بمعنى أمام في الأبيات وقال بعض العلماء معنى من ورائه جهنم أي من بعد هلاكه جهنم وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه أي ليس بعد الله مذهب قاله القرطبي والأول هو الظاهر وهو الحق أيها المستمع الكريم اكتفي بهذا القدر في لقائنا هذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته